يا النبي يا بضعتك دلات دلات بضعتك بعدان ينبي يا النبي يا النبي ومن بعض الصخر قد حا يا النبي يا النبي يا إنك سبت عويل الحماية ين الحماية يا إنك سبت عويل الحماية يا دا يا مخزن جرح قلب ودايا يا مخزن مخزن جرح قلب ودايا يا دا على الحمل اللي طاح وتبخ يا دا يا دا يا هيرعت الشمس من فلان يران Sinun flan, jotta, جنين جنين غاب كل ضي ولا راهب ذليل توجرت ناري وناراه وناراه هنا راه العتب اصبحت مهداه ولا راه هناايا سقط بي هوت علينا المنيه يا يا هذه البيت عثر صاحب العصر والزمان قل أثارك أثارك يمت من الفرج للمس أثارك ونذر الحزن والهم أثارك سيدي يا صاحب الزمان. ينبى من الفرج نلمسأة عيارك ونتر الحزن والهام أثارك تارنا الضلع تارنا الضلع أصبح وطارق وطارق دع بالفرج يا ابن زت دع الجمل فرج يبني زت يثبت لك مظلوم الزهر ضاع لعبد طارق وقع يثبت لك مظلوم الزهر من ضاع عليه تلقى في الواقع من ضاع عليه تلقى في الواقع يثبت لك مظلوم الزهرة يثبت لك مظلوم تحقق طالع بالتاريخ اخر اخر اخر يثبت لك مظلوم الزهرة مظلوم الزهائي قلت <تصفيق> <بجلسة تصفيق> ik goed Ei shosbaat, ei ixtelvat, eihän shosbaat, ei ixtelvat. Ah, tämä on rikki liivi, paavilaa, hirppahen saa. Vähän most of <laughs> the قول العقد هلا هلا هلا لو ما عندك رعي وخضره ها تستحق كل العفاه المصدر جدها فايل عذها المصدر جدها فايل عذها لك مظلوم وانظره تثبت لك مظلوم وانظره على عبد لقمه مظلومه الزهراء من الصاليب بالجواد من الصاليب بالجواد اثبت لك مظلومه الزهراء ما شاء الله. ووعيا ما بي وعيا مخالي بالعاد وعيا مخالي بالعاد ايو قال لو حيل تسلم امره قاعده تصير بشوره الامره اه قال لو حيل تسلم امره اه راد تصير شوره من حاجك في الجنات من في لك It's like love so rule كم العالي قوم دينا العالي قوم دينا يا رب نصر مني نصره وخذل مني خذله يا رب انصر مني نصره وخذل مني, مني خذله I am Jäljellä voi, taikia ilgate. Jääljellä voi, Bye-bye. Le <tuh> يصبح الآيسي في ذاك الواضح من شافيتك. ذاك الواضح من شافيتك. بل عبد قارب اتبعيتك. لو عبد قارب اتبعيتك. Yeah <laughs> I'm in